لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد, الحرام لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آ م ي ن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 وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أ ش د اشداء ء على الكفار أ على الكفار رحماء بينهم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 م غ ف ر ة و أ ج ر ا عظيما